كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدى المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاه فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل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 ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة شاه فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين ففيها شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاء فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاء فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن شاء المصدق وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن شاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين رواه البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معافذ رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إن اختلاف في وصله وصححه ابن حبان ورحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه ولالترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول والراجح وقفه وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوام لصدقة رواه أبو داود ودارقطني والراجح وقفه أيضا وعن عمر بن شعيب عن نبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدار قطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم متفق عليه وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقه رواه مسلم وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقه وأصل حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري ولأبي داود أو كان بعل العشر وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربع الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الطبراني والحاكم وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضر فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن وصححه ابن حبان والحاكم وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيهم انقطاع وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيا سرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أو من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم وعن سمرة بن جندب بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه أبو داود وإسناده لين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو في الخمس متفق عليه وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرف وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس رواه ابن ماجه بإسناد حسن وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه أبو داود